قال القرطبي والخبط بفتح الباء اسم لما يخبط فيتصاقب ورق الشجر يعني وسع اخذ جانب اللغ وحب الباء المصباح الخبط قال وتبليلهم الخبط الخبط بالماء ليالين للمطر وانما صاروا لأكل الخبط عند فقد التمره الموزع عليه وهذا يدل وهذا كله يدل على ما كانوا عليه من الجد والاشتهاء والصبر على الشلائد العظام والمشقات الفادحة إظهارا للدين وإطراعا لكلمة المبطلين رضي الله عنهم أجمعين. وهذا درس ينبغي أن يستفيد منه طلاب العلم الدين أيها الأفاضل وصل إلينا بدعب شديد فلو كيف حال الصحابة يذهبون في نشر الدين ثم تنقطع بهم المفاوس وليس عندهم شيء يتحملون في سبيل نشر الحق وإظهاره ولذلك أبو موسى الحافظ لما حضرت الوفاة قالوا من عنده قد تعبنا على هذا العلم فلا تضيرهم قد تعبنا على هذا العلم فلا تضيرهم وقال عذبة الغلام شرفت بولي في طرف هذا الشأن ثلاثة مرات ومحمكم الله والعلم عزيز إذا لم تعطيه كلك لا يعطيك شيء فلابد بإجتهاب ومجهد وكبر السن ليس حائقا قال التبري رحمه الله وقد تعلم بل البخاري وقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبر سنهم وقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم ولذلك ثاني الشافعي إذا لقي شيخا رجلا كبيرا في السن عن حديث والزحف فإن كان معه شيء وإلا قال له لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن إسلام قد ضيعت نفسك وضيعتك إسلام وكان من من يقول لما يسأل بما نلت العلم قال بالمصباح والجلوس إلى الصباح فكان يسهدون أشد الاجتهاد يدارسون العلم يحفظونه ويتدارسونه ويسمعونه فيأخذون مجالس التسمير حتى كان يقولون لا تجد رجل يسعى في الطريق إلا مجنون أو صاحب حديثي يقولوا فإنك لا تجد رجل يسحى في الطريق يرقب إلا مجنون ما عنده أقل أو صاحب حديث يخشى أن يفوته الدرس عند شيخ آخر فينتهي من هذا ثم يبدأ إلى شخص آخر من لا يشبع. منهم طالب علم طالب حديث ولذلك قال الإمام ابن بحاتب مكثنا بمصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقب أما النهار فنطوف على الشيوخ وأما الليل فننزح ونقابل قال فخرجت أنا وصديقني إلى شيخ فقالوا إنه عليم فرجعنا فمررنا بالسلوخ فرأيت سمكة نعجبتنا فاشتريناها فلما وصلنا إلى البيت حان وقت درس شيخ آخر فمضينا وبقيت السمكة ثلاثة أيام لن نتفرع لشويها فأكلناها نية فقال له رجل هل لا من اسفلحها لكم؟ قال من عين كان لنا الفراء؟ ثم قال لا يستطاع العلم براحة الجسد من بغير فعله بعلم أن يحرس أشد الحرس على حبل وقته لأن تأتيه أدنى ملهية فتصرفه عن العلم وعن الدروس وينقطع مرة في البر ومرة في البحر ومرة عند البقى ومرة عند البقى لا ما يصلح هذا من اجتهاد لأننا يولا فاضل في زمن في دم انما عمنا تحفظوا بالعلم كما قال الزهري رحمه الله كان من مضى من علمائنا يقولون الاحتصام بالسنة نجاح والعلم يقبض قبضا سريعا فنقش العلم أي انتعاشه وظهوره في الناس ثبات الدنيا والدين وذهاب العلم ذهاب ذلك كنه حتى قال يقول عن نفسه ربما أردت البقود بطلب الحديث أي هم مبكرة فكانت أمي تأخذ بقيابي حتى يؤذن الناس أي حتى يؤذن صلاة الفجر يريد أن يذل وقال ابن درستوية كنا نأخذ المجلس لمجلس علي بن المديني اليوم من عصر فنأخذ طوال الليل خشية أن لا ندرك من الغد مكان نسمع فيه الحديث الدرس بعد الفجر وهم يهدسون من العصر خشية أن لا من الغد مكانا يسمعون فيه الحديث ولذلك أحصوا يوما عدد الحبارة في مجلس سفيان الثوري عدد أصحاب البحابة في مجلس سفيان الثوري ليكتبون فقط ليس فقط يستمعون يكتبون فبلغوا ثلاثون ألفا هذه هي مال الأوائل رحمهم الله فتتحدث العلم وصل لنا مدونا مرتبا وأحدنا لا يستطيع أن ينهي كتابا لم يقرأ تفسيرا كاملا أو لم يقلع كتاباً شرحاً كاملاً للسنة وغيرها أو لم يقلع كتابا كاملاً في السيرة هذا لا شكل له تقصير إنسان يجتهد مع نفسه ويحاسب نفسك ويفرق وقته والوقت إذا لم تحفظه يضيع. وإذا لم تحاسب نفسك في الوقت يذهب الوقت وبرقة الوقت إنما تأتي بالحفظ على حفوه والاستعانة بالله تحفظه وترك المعصية فالله الوقت